ستة وعشرون. استمع إلى الأغنية. الليل الأسود أسود،, أسود. الثلج أبيض أبيض. الليل الثلج الماء الأزرق أزرق، الشجر الأخضر أخضر. الماء الأزرق أزرق، الشجر الأخضر أخضر أزرق. Açrak. <Sessizlik> Alırdı.